برّا على قلوبهم ما كانوا يكسّون، كلا إنهم من ربهم يومئذ إلا محجوبون، ثم إنهم لصال الجعيد، ثم يقال هذا الذي كنت.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 ومزاده من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِيدٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون